ولا ي موسوعه النابلسي ج ة في سن ل ا للعلوم م ج ي ن ه جهنم م فوقهم غ الاسلاميه ش و ك ذ ك نجزي ل ن م ل ص ا ل ح ا ت ل ا ن ك ل ف ف ن س ا إ ل ا س ع أ و ل ئ ك أصحاب ا ل ج ن ة ه م ف ي ه ا خ ا ل و و ن ن ز ع ل ا م ي د و ر ه تجري تحتهم تحت ا ل أ ن ه ا ر ونزعنا ما في صدورهم من غ ل تجري تحتهم ا ل أ ن ه ا ر I'm gonna need you. الجنه اورثتم Oh, you Oh you <laughs> الله <تصفيق>